سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيات الضياء برؤي الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد تفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوه فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفرحه الشريعة علم يدوم سيات الضياء سيات الغيوم الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برام الغيوب وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين لقد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عز المسلمين. له قد قهرنا عن ذنبلوم فلا عصبة تستديح الحياة وتجعل منها دماء النحو سيات الضياء سيات الضياء سيات الضياء برؤي الغيوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا في كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ولمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم نور الوبات وإسلامنا به قلعات المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم ونحن وإسلامنا فيه قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط على سماء الحياة بأحلى رسوم سيات الضياء اتى القدود سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو سياتي الغيوم وتشد الطيور القدوم. ونمضي سوياً على دربنا. وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخار وفي موقف الحشرتات الخصوم ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخار وفي موكب في موقف الحشرات الخصوم. سيات الضياء، سيات الضياء، سيات الضياء، سيات الضياء، أب الغيوم.